فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر، فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيت، ولكن كان في ظلال بعيد. قال لا تختصموا لدي قال لا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد